وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أمة القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته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 ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور وَمَن يُضْلِل اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِن بَعْدِهِ وَتَرَضَّىٰ الْمِنَّ لَمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إلَّا مَرَدٍ مِن سَبِيلٍ وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاسِعِينَ مِنَ الْذُّلِّ يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهلهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم وما كان لهم من أولياء ينصرنهم من دون الله وَمَن يُضْلِل اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن سَبِيلٍ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 أو يزوجهم ذكران وإنا ثم يجعل ما يشاء عقيما إنه عليم قدير وما كان لبشر أي يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا أو يرسل رسولا فيوحى بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم